الوحدة الخامسة عشرة الدرس التسعون القراءة والكتابة أولا القراءة التدريب الثاني اقرأ النص ثم أجب بنعم أو بلا تغيب عمر وأخته فاطمة عن الدراسة هذا الأسبوع عمر شعر بصداع شديد وألم في أسنانه يوم السبت ذهب إلى طبيب الأسنان صباح يوم السبت درجة حرارته مرتفعة فحص الطبيب أسنانه ونصحه بالراحة وبتناول الدواء بعد يوم ذهب عمر إلى المدرسة فاطمة شعرت بصداع شديد أيضا وارتفعت درجة حرارتها ذهبت مع والدها إلى طبيبة القلب فحصت قلبها وصدرها وقاست الضغط قلبها سليم والحمد لله هناك ارتفاع في السكري وسبب ذلك زيادة الوزن طلبت منها الطبيبة ترك السكريات وتناول الخضروات والفواكه ونصحتها بالراحة أربعة أيام التدريب الرابع اقرأ الفقرة ثم اكتب المعلومات في الجدول ذهب أحمد إلى المستشفى قبل ساعة ليقابل طبيب الصدر موعده الساعة الرابعة مساء هو يشعر بألم في قلبه وعنده ارتفاع في درجة الحرارة ثمانية وثلاثون قابل أحمد الطبيب فقال له القلب سليم والحمد لله ونصحه بممارسة الرياضة كوثر ذهبت إلى طبيبة الأذن لديها موعد قبل صلاة المغرب تشعر كوثر بصداع فاست الطبيبة درجة الحرارة الحرارة مرتفعة تسعة وثلاثون هناك ألم في الأذن نصحتها الطبيبة بالراحة انتهت الوحدة